إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ صُمُّ الْبُكْمُ الَّذينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَهُ عَلِمَ اللَّهُ فِي جِبْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِييكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يحول بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وَقُرُؤُ إِذْ أنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَأَن يَأْدَاكُمْ فَآوَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقْتُكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين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 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو بعذاب أليم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذَّبُوا سبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المدد تكون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عن سَبِيلِ اللَّهِ بَسَايُنفِقُونَ هَاذُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ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 أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعود فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الد دين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النصير